نبت ليه فجعلناه سميعاً بصيراً إنما هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفراً إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب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 تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حشبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرة عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا ثائر من فيض وسقاهم ربهم شرابا طهورا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا تصبِّل حُكم رَبِّكَ ولا تُطِعْ منهم آثماً أو كفوراً وَأَذْكُرِ الذَّمَّ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِحْهُ لَيْلَ طَوِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءَ يحبون العاجلة ويذعون وراءهم يوما تقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان